ما يحدث للإنسان السهل في الصلاة اولا الرسول صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا من أعمال الشيطان يقول إذا أدى المؤذف أدى الشيطان والأصدراء لا يريد أن يسمع الأمام فإذا اتهت من أقبل فإذا ثوب الإمام والمؤذن بالصلاة يأخذ الصلاة أكبر أنه راض فإذا انتهى أقبل إذا بطل الآن والقابر جاء الشيطان فيأذن يقول بين العمل وبين صلاة ولا يزله له يقول له واذكر كذا واذكر كذا كيف؟ كل شيء يعني أخليك في الأحداث التي حصلت في النهار الضرب والمنبال والمسكيل حصلت المهم جدا في أي شيء مقرر يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدني عمده كم صلى هذا ما عرفت فرص ولا ثلاثة ثلاثة ولا أربعة يقرروا دورك على الثانية أقعد بعد ثلاثة الشهود ولا دورك على لسه ولا دورك على ألفة حتى لا يدني عمده كم صلى الرسول الله سلم بقى علمنا إيه. ساهم الصلاه له أحوال خلي بالك بقى وركز معاي وحيكون معاك كويس صلى على راسه. أول حاجة أن يكون الساهو بالزيادة في الصلاه يعني زيادة يعني مثلا الصلاة دي هالضعة قمت لو في الخمس خلاص اثنين أن يكون الساهو بالنقص في الصلاه يعني يعني دلما ده اتشهد في نص الصلاه قام على طول وايه وما جلستش للتشهد يبقى استهوا كده بالنقص بالنقص خلاص ثلاثة بالمناسبه لو استهوا بالنقص ولا نسيه قام للتشهد ما رجعش تاني لان لو انسان وقع واعتبر صائما ثم رجع مره اخرى بطل الصلاه خلاص ثلاثة ان يكون السهو بالشك مع التحري يعني يعني انا كده ساجد وفرجعت على التالت عمال احط دماغي وافكر واقول يا ترى اترحت التالته ولا الرابعه التالته ولا الثانيه عاد احط دماغي وافكر كده الحال مرتب كده لأن انا في الرجعة الأولى قرأت الفتحة وقرأت بعدها صور إذا جاء نصر الفاتحة في الرجعة الثانية قرأت الفتحة وبعدها صور قولوا والله احمد ودي الرجعة الثانية خلاص انا كده ايه؟ بعد ما عدت افكر و اصدناغي كده ابتكرت من دير رجعي مين؟ التنسب اسمها شك مع ايه؟ مع التحدي شك مع مع التحدي اعادت اتحرى يعني اعادت افتكر او بصلي جنب مني واحد يصلي خلاص فببتدي اه هو داخل في الركعه الثانيه وانا داخل في الركعه الايه اعتقد كده, كده واشوف هل صلاة على صلاه هو المفروض جلست هنا استتشهاد دلوقتي ولا كنت داخل قبل منه بركعه يبقى المفروض ان جلست الاستتشهاد في الركعه اللي فاتت حساب حسابات كده لحد ما ايه ما وافق خلاص كده الصوره الرابعه الشك مع عدم الوصول الى اش التفكير تفتكر وأعصر فدمان أجيب يمين شيء ما نشتاك خلاص؟ واضح؟ معد تفتكر لحد ما هي؟ ما هو صوت الشخص إذا كان صورة عين أربعة شكل الزيادة شكل نقصان شكل مع عدم التحدي شكل مع التحدي شكل مع ايه؟ مع عدم الوصول إلى شيء خلاص؟ وفي عندي نوع اخير وهو ايه اللي هو الخامس الحدود مجرد شكل تصايع لا ترجح لي ولا مترجحش ترجحش لي حاجه انا قال نفس كده ايه شك طارئ واضح على ما احكم كل واحد يبصر لو كان الشك بالنقص يعني ايه بالنقص يعني في انت جاب مثلا الغموض مينفعش الشك بالنقص ان انا اكون نسيت ركع لو نسيت ركع عرفتها لازم جيب خلاص فلو كان الشك بالنقص اللي هعمله اسدد سجدتين للثانوي قبل السلام ليه عشان السجدتين دول هما المفروضون هم زياده يتحطوا مكان ايه مكان النقص واضحه ولا مش واضحه يبقى امتى قبل السلام الزيادة في عدد طيب سؤال لو انا جيت بعد الوقعه الثالثه وجلست للتشهد فقالوا لي سبحان الله يعني كده المفروض فيه راكعة. يبقى فيه ركعه قمت جبت الركعه يبقى اللي حصل في الصلاه كده زياده ولا نقص وركز قبل ما اتجاوب انا بعد ما صليت الركعه الثالثه وقفت قاعد للتشهد وبعد ما قعدت قالولي سبحان الله فايه ام جبت الركعه الرابعه وكملت صلاتي يبقى لحصل زياده ولا نقص في الصلاه زيادة هي بعد جلوس يا بعد الركعة زياده يبقى لما يبقى الشك في الزياده او السهو في الصلاه ادى الى زياده الى فين؟ اسجد امتى قبل السلام ولا بعده السلام. بعده ليه بعده لان انا لو سجدت قبل السلام كان في زياده في الصلاه وكمان زيادة بتاعت السجود يبويه زيادتين في عظم الصلاه كده يوجعوا لما نكون ناقصه حطوا مكانه زياده طيب زياده ازود عليها ثاني لا خليها بعده ليه بعد السلام اذا مش كل سجود لسه هينبقى قبل السلام ولا بعد السلام ده ايه له احكام طيب الصوره الثالثه انا حصل لي ايه شك اعادت حره وافتكر واعصر في دماغي لحد ما ايه ما وصل للصلاة للصلاه او للصوره الصحيحه او اللي حصل مني للصلاه خلاص وكملت عادي في الوقت ده اسجد للسه بعد السلام اسجد للسه ايه بعد السلام مع ان انا ممكن اقول ايه استقرت اه بدورك على الثالثه وتاكدت وتوجهت لديه بعد كده بدورك على الثالثه لكن اسجد ايضا للسهو جبرا لهذا السهو الذي حدث في الايه في الصلاه طيب افترض بقى ان انا عكفت فكر ما عرفتش اوصل قالك دلوقتي النهي تبني على اليقين بتبني على إيه؟ على اليقين يعني ايه تبني على اليقين يعني على الاقل يعني الان أنا شاكر يا ترى هم 3 ولا اثنين خليهم اثنين هم 3 ولا أربعة خليهم ثلاثة أنا متأكد إني لكن يا أنا متأكد عملت اثنين لكن يا طر جيت ولا لا يبقى متأكد منه أبني عليه يبقى في شك مع التحري وفي ما شك مع عدم الإيه التحري مش أدرى وصل الحال الشك مع التحري خلاص اللي أنا وصلت بكمل عليه وصلت للنجيه الثانيه بكمل وصلت للنجيه الثالثه برضو بكمل الشك مع عدم التحري بعمل ايه ببني على الاقل ببني على انا متيقن منه وصلت لنهايه الصلاه الرسول صلى الله عليه وسلم قلت ثم ليسجد سجدتين للسلام امتى قبل السلام قبل ايه قبل السلام ليه قال فان كان صلى اربعان كانت ترغيم للشيطان افترض ان احنا في صلاه رباعيه زي الظهر او العصر او العشاء ها وانا فعلا لما بنيت على الاقل كان اللي انا فعلته في الواقع هو الاقل يبقى الركعتين دول ترغيم للايه للشيطان يعني اغظ الشيطان او السجدتين دول اغظ الشيطان وكيلوا بيهم خلاص طيب افرض كنت صليت خمسة انا في بنيت على الاقل وقلت ان انا صليت اثنين وقمت اجيب الثالثه في حين ان ثالثة طلعت رابعة بقى انا في الحقيقة زودت ايه رابع. زودت ركعه في الوقت لما بزود للسهن قال وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة يشفع له الصلاة بتاعكم لان الصلاة اللي احنا بنصليها اربع ركعات زي الظهر زي العصر زي العشاء صلاة صلاة شفعية وليست وتريه صلاة شفعية وريثة ايه؟ فلو جي صلى السجلتين دول أو سجل السجلتين دول قبل, قبل السلام إلا حيق هيبقى كده كانه جاب ست ركعات يعني صلاة شفعية مش جاب خمس ركعات يعني صلوات خلاص؟ هيبقى السجود للسائل في هذه الحالة يكون إمتى؟ يكون قبل التسليم خلاص؟ طيب تبقى بقى الحالة اللي هي ايه اللي هي الانسان ما ما كانش عنده افرا شك في صلاته وانما مجرد ان حصل عنده مجرد ايه مجرد وهم فهذا يسجد للسهو قبل الصلاة لو حصل عنده مجرد وهم كده لما الترتيب نعم قبل الصلاه قبل الايه قبل الصلاه يبقى كم صورة كده للسهو عندنا خمس خلاص اما ان نزود حاجه وإما أن ينقص حاجه واما أن نعمل إيه؟ أنه يشف فيتحرك ويصل أو يشف فيحاول أن يتحرك فلا يصل فيبني على الأقل أو يحصل عنده مجرد إيه؟ مجرد وحاجة. هذا ولو سجد الإنسان في موضع يسجد فيه قبل الصلاة ورح نائل السبور لبعض الصلاة أو العكس اللي المفروض يسجد فيه قبل الصلاه قبل قبل السلام ونقله لبعض السلام فهذا لا شيء فيه انما احنا بنتكلم في ايه يا اخوانا في الافضل في الايه في الافضل افترض واحد كان المفروض يسجد قبل السلام وبعدين سجد بعد السلام لا شيء افترض واحد كان المفروض يسجد بعد السلام فسجد قبل السلام ايضا لا شيء لكن الكلام ده قبل السلام وبعد السلام ده كله في الايه في الاكمل والاقوى اي سؤال يا اخوانا في السؤال السهل الله اكبر هذا وصل لنا